ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وقما ان بها والذين فهم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون.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 في طويانهم يعمهم واذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كن يدعنا ضر مسه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 ما جعلناكم خلايا ففي الأرض من